هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ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 وثمود وقوموط وأصحاب الأيكة أولائك الأحزاب إن كلٌّ إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذل الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشطت وحدنا وحدنا إلى سواء السرعة. هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولي نعجته واحدة ولي نعجته واحدة فقال أكفنيها فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وقليلٌ لهم وظن داود انما فتنه فاستغفر ربا فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابْ إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيرِ الصَّافِلَاتُ الْجِيَادَ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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاءا حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطائنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لسلفا وحسن مآب اذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلًا بَارِدًا وَشَرَابًا وواهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمه منا وذكره لاول الالباب وخذ يدك ضغتا فاضرب به ولا تحنف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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّأْوَىٰ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ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 ان للطاغين لشر مآب جهنم ما يسلونها فبئسالمآب هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر من شكله ازواج 129. لا مرحبا بهم إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فمئس القرار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 أتخذناهم سخيا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم معرضون نَبَأٌ عَظِيمٌ أَن تُلْهِمَ رُسُلًا مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ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 قال فبعزتك لا أقوى منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم لَأَنَّ أَنَّ جَهَنَّمَ مَنْ مِنْك وَمَنْ يَنْتَبِعُكَ من وَمَنْ لَنْ يَنْتَبِعَكَ مِنْ هَالأَجَلِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ولا تعلم منا نبأه بعد حين